In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Merciful, the Most Huda'a lil الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ صلات ومن ما رزقناهم يوم فكم والذين يؤمنون بما أزل إليك وما أزل قبلك وفي الآخرة هم يوقنون.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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة وَلَهُمْ مَعْذَا يَبُ النَّعْظِيمُ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 نُخَازِعُ عَوْنًا اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَدْعُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم I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 wa ummun mufsiduna wa la وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفْحَانِ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَاكُبْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُمْ إِنَّمَا الله يستعزئ بهم وأمود una ikal ladinastaw balan فَتَنُومُ كَمَا سَنَّ لِلَّذِي تَفْضَنَ بَلَمَّا اللَّهُ أَمْعَاوَلَ بَلَمَّا Ow! ganja Yeah. Al-Ladhi ja'ala lakumul arda firashan wa astemaa binaaan wa anzala minasemaa وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَ فلا تجوا لو لله إن داو قريبٌ مما نزلنا على بدنا فتوب من مثي. بصورتٍ من مثلي ودعوا شعاعكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن تفعلوا ولن تفعلوا بتكون النار التي يقودها وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنَّارِ كلما رزقوا منا من سوات الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو ولهم في عازج مطهر وهم ho hai mast ye of rewa For those who believe, they know that it is the truth of God. For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 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ويقطع وَبِأَن أُفْلَوَايُ سِدُنَ فِي الْأَرْضِ أَنَا إِكَ I thank لا يميتكم ثم يعيكم ثم إليك خلق لكم ما في الأرض جميع ثم السما إلى مَا يَبْنِي بَاسًا وَهُنَّ سَوَاسِمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وأن لم آدم الأسماء ما عرضهم على الملائكة فقال فَقَالَ أَمْبَئُونِ بِأَسْمَاءِهَا أُلَّا إِنْ صَادِقِينَ Qalu subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka enta lalimur Qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim Qala بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَ عَلِمُ مَا يَتَبَدَّلُ وَمَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ a'tan tan tu illai ridisa abawan وقلنا يا آدم كن أنت وزوجك جنة وكل منها رغداً Guev هذا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جَابَنِي إِسْهِمْ رَائِلَ لَكُم مَّثِيلاً الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِن نُّفِضْتُكُمْ عَلَى اللَّهِ لَأَمِين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عذل ولا هم يصرون نَجَّئِنَا كُبْ مِنْ أَلِفِ الرَّاءِ سُوَمُ نَكُبْ سُوَ الْعَذَابَ Go on Um... Thank you فضل Abad-dala Al-lazina تسقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَتَ أَدْعُ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَّشَاؤُهُمْ قُدُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ أَوْضًى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَنَا وَاعْدِلْ اغثع لنا ربك اخرجنا مما تبت اوض من بقولها وق سائها و فمها عذها Qala, atas tabidiluna al-lazhi huwa adana bil-lazhi huwa khayir Ihbituu misra مَا سَأَنْتُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النَّذَارَةُ وَمَسْكَنَتْ أَبْوَابُهُمْ بِظُلُمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنسب نصار والصابئين من آمن بالله أن آمن بالله واليوم الآخر وعمل فلهم أجره فلهم أجرهم عند ربي. ولا خوف عليهم يحزنون أخذنا مثال قم ورفعنا فوقكم قر خذ ما أعطينكم أذوم ما أعطينكم بقوتي والكرم ما فيه إلا لكم بَمَتَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ بَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا تُولَدُونَ من الخاسرين، ولقد علمت من الذين تدعون منكم. فيه تَرَى فِي طَيْفِ قُرْنٍ لَغَمْ هذا عندنا نكاد لما بيننا و ما خلف و وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَمْ تَبْعُدُونَ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَ تخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دولا نار بكي به إلا ما هي قال إنه عوان بين ذلك ففعلوا ما Oh We say, we fed it away from aнул. So that Allah ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك في وَإِنَّ مِنَ الْعِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّوُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُولُ منهم ما وإن منا لما وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَأْمَلُوا أَفَتَطَمَّعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ مَعُونًا كَلَّمَ اللهُ يَقُمْ مَنْ يَعْرِفُونَ مِنْ بَعْضِ قَنُوغَ أُمَّهَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ آمَنُوا قَامُوا آمَنَّا وَإِذَا Oh <laughs> Surah Al-Fatihah ¿Por قل أتَخذُ ما إِذا الله يَحْدَثُ فَلَيُخْلِفَ الله أَحْدَثُ And that's ¡Hola! Bueno. فَأَلَّيْتُمْ إِذْ لَقَدْ لَمْ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُرِيدُونَ أخذنا ميثاقكم لا تسككون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون Then you are the ones وَتُخْرِجُونَ killed وَتُخْرِجُونَ own, مِنْكُمْ اديهم ظاهرون عليهم ظاهرون عليهم بالاذن عدوان وان qu onsọ ton fa a mon a Afatumminun vibadil kitab Watakfurun vibadil Fama jazāū man ارْغَبُ لَكُمْ مِنْكُمْ إِلَّا خِذْيُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تهدون الى اشد العذاب وما بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخره فلا يوقف ففعلهم العذاب ولا يؤم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَبَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا إِسَبْنَ مَوْرِمَ الْبَيْنِ وَآتَيْنَا نُوحًا وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ أفكلما جاءكم رسولهم بما لا تهوا أنفسكم إنكم فَطَرِقَ كَمْ ذَوُتْ مُوَفَرِقَ تَفْتُرُ وَقَالُوا فَنُبُونُ بَل لَّنَا عُمُرٌ لَّهُ بِطُفْرِهِ بَقِينٌ مَّا I want them a book of the angels of Allah. I want all of وكانوا من قبل يستفتعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به Falaknatullahi ala al-kafirin. Biklamak. تروب أنفسكم أن يكفروا بما أنزل الله به مرو بما زنه الله بعينه نزله الله من فضله لما فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْرِ يشكرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما ألف كلمة قتلون أمضي يا الله من قبل إن كنت ولقد جاءكم موسى بِالْبَيْنَةِ كَمْ تَقَضْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ أَمْ طَمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كُلُوا مِن كُلِّ شَيْءٍ أَخْضَرٍ He said that we are pouches, and we prove to Moro kum di imanokum in Pull mm in. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ بَانِدِينَ إنه أبدا بما قدمت أيديم <تصفيق> وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَعْمَلًا رَفَنَاك عَلَى عَادِيٍّ وَمِنَ الَّذينَ أَسْنَكُوا يَوْدُ أَخَذُهُمْ لَوْ يُعْمَهُ أَلْفَ وَمَا هُوَ من الغذاب أن يعمر والله مطير بما يعمل قل من كان عدوه لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه فَنَوَّنَ زَلَعُ عَذَابَ كَذِبٍ بِإِذْنِ اللَّهِ مُفَضِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَغُدُوُّهُ وَعَصْرُهُ لِمَنْ man ta na tu alil lan wa man ga وَجِبَّرِي لَوَمِكَ ذَلِفَ اللَّهَ عَزِيزٌ لِلْكَافِرِينَ مَنَامَ الضُّحَى لِلَّهِ وَمَنَائِيَكَتي وَرُزْدِي وَجِيلِي آمِنَ فَإِنَّ اللَّهَ ذُو الْعِزَّةِ وَلَا كُنْتَ أَنْتَ الظَّالِمَ إِلَيَّ كَأَنَّ بَئْرَا وَمَا يَكُوبُ بِهَا إِلَّا فَاسِقُ أَوْ قُل لَّمَّا عَبْدٌ عَبْدًا نَّبَذَهُ بِرِقِّ لما أدع أنبأ بغو بلق بل لا وَمَا مَا زَا اهُ رَسُولٌ مِنَ الذَّاهِ لَّهُ فَقُل لِّمَا أُمِمَّ وَنَوَّبَ قُم مِنَ النَّبِيِّنَ الْكِتَابَ فَأَطْعَمْنَاهُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا مَّوْعِظَةً وَأَوْرَبًا كَأَنَّهُمْ لَا وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّجُ الشَّيَاطِينُ وَلَا مُلْكِ الْإِيمَانِ وَمَا كَفَوا تُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ مُعَلِّمُونَ النَّاسَ حُرًّا وَبَأْذِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَأْوِ لَهَا وَمَا وَمَ وَمَا يُعَلِّمَانِي مِنْ أَحَدٍ حَ يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ بِتَّفْضُلُ فَلَتَفْضُلْ يَتَأَنَّى مِن نُّمَا مَا قُـنْ نَبِى بَيْنَ الْمَوْءِ وَالذَّهْرِ وَمَا هُم بِظَالِفِ نَبِيٍّ أَعْدِن إِلَّا رِئِنِ اللَّهِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَضَفَوْنَ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الْآخِرَةِ من خلاق ولبئس ما شروا به لَوْ لو كانوا يعلمون وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاسْتَقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْبًا لا كَانَ يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا صَدَقُوا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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يغث برحمته من يئس والله ذو الفضل ال ma nanasak min ayati aw nuntiha na si bi khayri minha aw misliha alam نَالَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ أَلَمْ تَأْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكٌ سماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل رب الإيمان فقد ضل سواء السويل من أهل كتابي لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاوًا عذبًا من أنديافوسجي كفاوًا My dear, for him, but the matter by Allah, حتى يأتي الله بأمرك إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ the Lord in Allah Habib وقالوا ليذقوا الجنة إلا من كانه ذن أو نفاق ولنعبو بحا لمنكم ان كنتم صالكين بل Aslam wa jahawu lillahi wa huwa mu'asinun Falahu agru inda rabbih وقالت اليهود ليستنفعوا على كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم من القيام في من كانوا فيه يخنفون ومن أظلم من انا مسجد الله ايذ فيها اسمه وسع في قام Kama kama lhom. اينما تطولوا فثم وجه الله واسع وقالوا اتقذ الله ولدا سبحانك بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون تديع <تصفيق> السماوات والأرض وإذا قضاء ما فإنما ما كذلك قال الذين من قبلهم مثل قول تشابهت قلوبهم Perhaps we такие something for people who clearly and may flesh. F Alice today and don't ask about all other friends. And here is what تَعَالَى الْمُلْكُ لَهُ إِنَّ نَهْدُ اللهِ هُوَ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 الذين اعتناهم ملكت يسلونه نونه فطنا وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّقَاصِرونَ يَا بَنِي رَأَيْلَ قُونَ عَمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَوُقْتُكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ أَنَّ نَفْسِي شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ And I فَإِذَا تَلَاهِ فَرَاهُم مَّرْضُو بِكَرِيمٍ فَأَتَمَّهُ أَلَمْ جاءوا كالناسيه بما ۙۙۙۙۙۙ I attend avez visit a place to people and وَعِيدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَعِيدَنَا أَمْ طَنْهُوَبَتِي أَمْ طَنْهُوَبَتِي يَا wa fi na al a fi na what is قال ابراهيم رب جعل بلدا امنا وبيضنا بلدا امنا ووزعنا انلمنا تَمَامًا تَمَنَّى مِنَّا مِنْ بِلاَ يُعْلِي وَبِآخِرُ أَنَا وَمَنْ تَفَوَّطَ أُمَمًا يَوْمًا قَلِيلًا ثُمَّ أَمْطَوْا إِلَى عَذَابٍ نَّ وَبِثَمَّنٍ صِير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَالِيُّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنَّ تَمِيلُ عَلَيَّ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا wa min qabli antina ummatan muslimatallaka wa arina manastikana tuwira innaka an تَنزِيلُ وَإِ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويجزك إِنَّكَ أَنفِ الْعَزِيزُ حَكِيمٌ وَمَن يَوْغبُ عَمِ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ والاقدس طوبينا في الدنيا ونو في الاخره امين والله قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين واصطابئ برائي مبني Ya Baniya, inna Allah akhtafa lakum uddeed Ya Baniya, inna Allah akhtafa lakum uddeed نَفَضَتْ مَوْتُنَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُصْفَرِّينَ أَمْ كُنْتُمْ ضَلَالًا Qubal mawtu iz qal li vanih iz qal li vanih ma ta'abudun min ba'di qalun We say to you, and to you, They said, we will be blessed to you and ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُ Qul bam min lataywa rahima ani fa Qul We who نا بالله وما أزل إلىنا وما أزل إلى إبراهيم Aqa wa Yaquba wa Asbasi wa ma utiya Musa wa wa ma utiya al-Nabiyuna mi لَنُنَبِّرَقَ بَيْنَا أَعَنٍّ مِنْ هَمٍّ وَنَعْنُولُ فَإِنَّ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْبِيكَ هُمُ وهو السميع العديم خفغة الله ومن أحسن من الله صفره وَمَعْنُ لَهُ أَبِجُ أَلَّتُ أَنْجُنَنَا فِي الْلاَيْحَةِ وَغُرَبُنَا وَمُكُوبُ وَلَنَا أَأْمَالُنَا وَلَكُمْ أَأْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِفُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ ما إلى وإن ما هو بضاف للما تمرو تلك Bye, -bye. Bye, -bye. I One وما كان الله ليضيع إيمانك إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء الا نولينك قبله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وعيسو ما كم طب فوالله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 قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَغَوْا بِتَابِعِينَ قِبْلَتَهُمْ تبعت أحواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الله الذين أعطينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون هم لا يجدون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكون إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجعلك شطر يَا رَب وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ قُمْ وَمَنْ بِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث قررت فولي وجهك تطر المسجد العراب. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرون لأن لا يكون للناس عليكم لئلا يكون لناك عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوه فلا تخشوه 上 moi se ni wo on ti كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُورُونِ أَكُمْ كُمْ اذكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Allah is with the people And do يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ صِيبَتْ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه.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 إن الصفاء والموت من شر إلا فمن حج البيت tamaw wa palajuna 'alayhi ayaw paw wa barigiman waman tafawwa الله شاكر العليم <نقل> إن الذين يكبرون تمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهمون أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ إلا الذين ثابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفروا فَهُنَّ أُلَاءِكَ عَلَيْهِمْ لَأَنَّتُ اللَّهِ وَلَاءِكَ عَلَيْهِمْ لَأَنَّتُ اللَّهِ وَلَاءِكَ خلائكة <تصفيق> والناس العباين <تصفيق> خالدين فيها ما يخوف ففق عنه امر غم يو وإلهكم إله آخر لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفرك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما وبست فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المتخرين وتصريف الرياح والساب المسخر بين السماء والأرض الآيات للقومين. ومن الناس من يتخذ من دون الله ءَالِهَةً يُحِبُّونَهَا كعب الله والذين آمنوا أشد عبا لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظُلَمُوا إِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيرًا وَأَنَّ الله شديد لا ذهب إذ الَّذِينَ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب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 follow the징 of the war. For the róνε إنما يأمركم بالسوء والفأساء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانٍ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحبون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء يا أيها الذين آمنوا، كل من طيب ما رزقناكم ويشكروا لله إن كنتم إياه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزي وما أهل به لغير الله أَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاجٍ وَلَا غَادٍّ فَلَا إِثْمَ عليك. إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ تَكْذِبُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَاسْتَكْبَرُونَ بِهِ فَاتَّبِعُوا قَوْلَ الَّذِينَ ulaikamaya kunun fi wukuni illa وَلَا يُكَلِّمُهُمْ مَا هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هؤلاءك الذين اجترؤوا ضللوا بالهزأ والعذاب المحفوق وهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشهد شرق والغرب ولكن ولكن وَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَدِهِمْ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس Surah Al-Fatihah Surah al الَّذِينَ صَدَقُوا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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه امن اعتدى بعد ذلك فله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين في بالمعروف حقا على المتحد tamam padalunuba daman samiahu fa inma مَا عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِنَّ الله سميع فمن خاف من موص جافا أو إثما اَن وَعَلَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ان يَمَمَّتُونَ فَمَن كَانَ مِن قَوْمٍ ضَلَّ أَوْ عَلَا عدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه في ديس طعام مسكين وَمَنْ تَصَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُ, وأن تصوم خير لك إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكم وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِذَا انْتَهَىٰ مِنْ إِجَامِنْ نريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم اليسرى ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكملوا بر الله لا ما قدكم ولا لكم تشكرون وإذا سألك عبادي فليس مني فاني قريب اجيب دعوه تجيبوا لي واليؤمنوا إلى أن لهم يعيشون، وإلا لكم ليلة الصيام رفث هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخلقون تانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرون وابتغوا الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم مواكفون في المساجد تلك حدود اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تكن ان بينكم بالباطل وتضلوا بها الى الحكم فريقا من أموال قل ليها مواكيت للناس والخد وليس البر بأنت وقت البيوت من ظهورها ولكن البرى من اتقى وقت أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَذُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِ المؤتدين، وقتنوا غم حيث تقفتم غم، وأخرجوا من حيث أخرجوا. والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فان قاتلوا الكفر فاقتلوه كذلك جزاء فَإِنِّنْ تَأَوَّفَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ نَتُ وَيَكُونُ دِينُ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَلَنْ عُذْرَ لَهُمْ إِلَّا السهر العرام بالسهر العام والعرومات قصاص أمانع تدع عليكم بع اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله أن الله وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى كُلُّكَ تُوا احْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْ فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبل والهدي محله أَمْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّصِيفِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ لَلْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم This 10 todo For all its homepage it is that Make God gracious and sein, Allah is one more prime quasi. Haніう اَمَّا فَاضَ فِيَّ إِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا علو من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا منهم فإذا مِنْ من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروا الله عند المشحر العوامي واذكروه كما وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِ ومَا عَفَا فِي الظُّلْمِ عِيسُ أَفَوانَ النّاسُ اسْتَفِرُّ الرّحْمَنَ اللهم الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم I've won. يقول ربنا أعطنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناها وَلَا إِلَهَ غَيْرُ نَصِيرٍ مِمَّا كَسَوْ وَالنَّاحُ سَرِيعٌ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْيَامٍ مَأْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ ta'a khawafala ithmana li man ittaqa wa tanqala لَمُؤَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادُّكَ قَوْلُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَاقُّ ويشهد الله على ما في قلبي، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِلَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُعِبْ الفساد وإذا قيل الله أخذته وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتْرِي وَعَسَى أَن تَحِبُّوا شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أسألونك عن الشهر الأرامي قتال فيه القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وصد عَنْ سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ السنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَكَفَرُوا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ بَلْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غَفُورٌ رحيم yas'alunaka ani al-khamri wal-maisith Qul fima ithmun kabiru wa manafi'u lilnaasi wa مُهُمَّاكْ بَرُّ مِنَّفَغِ مَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْفٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْ وانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لآنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمّة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين تَأْيُؤْمِنُ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المعيض قل هو أذى فَ النساء في فِي ولا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حاص لكم اذ اغتنموا وقدموا لأنفسكم تَنْقُرُ اللهَ وَلَمْ أَنَّكُمْ مُلَكُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَنْجَرُ اللهَ لأيمانكم أن تبروا وتتقوا بين الناس والله سميع عليك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمانكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنَّ فَأَوْفًا فَإِنَّ وَإِنَّ عَزَمُ طلاق فإن الله سميع العديم والمطلقات يترض باطن نبي افسجين ثلاثه ولا يعلو لهن اني تُمَّ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْحَامِ إِنَّكُمْ مِنَ اللَّهِ وَإِلَيْهِ أُمِرْتُمْ أَخِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَعَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاقًا وَلَهُنَّ من الذي عليهم في المعروف وللرجال عليهم تنزلا والله عزيز طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يعل لكم أن أعوذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَى عَلَيْهِ مَا فِي في بِهِ إِلْكَ عُدُودُ اللَّهِ فَلَا تع... تَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّدُ دُونَ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوج النير لَقَهَا فَلَا جُنَاعَ لِي مَا فَتِلْكَ عَذَابُ اللهِ يُفِيْنُهَا لِقَوْمٍ عَلِمُوْنَ هنّ فامسكونه بما رُفِّن أو وَلَا تُمسكُه النظرات لِتَأْمُرُهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غُرَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ الله مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ما الله لَكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ عَلَيْكُمْ بِهِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فلا تاخذوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينه بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر وَاللَّهُ يعلم يُؤْمِنُ لا لَا A few kids of my birth and of وعلى المولود له رزق أن وكث وتؤن لا تكلف نفس سُنِّ إِلَّا لا تُضَاعَ وإن أرادا فصالا عن تراظ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أَنْتَ تَضِعُ أَهْلَ ذُكُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ لا قر الله وعلموا الله بما تعملون بصي، والذين يتوفون منكم ويذرون ودعي يا رب طفنا في ان فسينا اربعه اشهر وعسرا فاذا بلغنا اجلنا فَلَا هُجُنا عَلَيْكُمَا فَاذْكُرْنَا فِيمَا فَتَحْنَا بِالْمَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَوِيثًا وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةٍ نِسَاءِ أَوْ أَسْبِي أنتم في أنفسكم علم الله أنكم تتذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكائحة لا يبلغ كتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروه لهم ان الله غفور عليم رجنا عليكم ان طلقتم نساء ما لم هُنَّ أَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ مِسْعَاهُ قَضَاهُ قَتِلَ الْقَارُوهُ مَتَاعًا بِالْمَاءُ حَقَّ نَعْلَمُ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِ تُمَّ لَهُ النَّفِيضَةَ فَنَصْفُ مَا فَاضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُو أَنْصْفُ مَا فَاضْتُمْ إِذَا أَنْيَ ونؤي عفوا الذي بيده عقد نكاح وان تقوا اقرب للتقوى وَلَا تَنْسَوُ الْفَطْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَصِيمٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي فإن خفتم فجِّالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما أنتم lam ta kunutalmu walladheena yutaw bauna minkum wa صوصية للزواج إما إلى العول غير الخراج. فَإِنْ خرجنا فلا يناع عليكم فيما فعلنا في أنفس إن من والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف على المتقين كذلك يبين الله لكم اياتي لعلكم تقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أذر الموت فقال لهم الله موت ثم أعياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسماً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله هو يقبض ويوسع والىه ترجعون Surah al-Malai min bani Isra'il min bahd Musa Ith qaloo Ith qaloo linaviyillahu لا نملك قال لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ كتب عليكم القتال يَأْتُوا بِمِثْلِ لَا قد ولنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد فَلَمَّا كُتِبَ قُتِبَ عَلَيْهِ مُكْتَلُ تَوَلَّى إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُ والله عديم باليم وقالا له النبي نَالَ قَبْلَ تَلَقُمْ طَالُو تَمَالِكَ قَالُوا بالملك منه ولم يؤتسغة من المال <تصفيق> قال إن الله وَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَتَى فِي الْعِلْمِ وَاللَّهُ في ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك أن يأتيكم التاروت فيه شكينة من ربكم ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلم ما فصَلَّ طالُتُ بالجنودِ قال الله مبتليك بنا أَرَى الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه مِنِّي مني إلا من اخترف غرفة بيذه أشرب منه إلا قليلا لَمَّا جَاءَ ذُو آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا اقْتَنِلْنَا لَهُ مَجْدُوتَ أَيُّهَا أَوَللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَدْ خَلَتْ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بَرَزُوا لجنود وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرز علينا صبرا وتبت أقدامنا ينصرنا على القوم الكافرين فعزموهم بإذن الله وَقَتَلَ ذَوُ دَجَالٌ فَغَزَمُوا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ومن اهل العلم ان تتوهم ان الله تعالى ما ظل ولكن ولكن الله فضل على تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل ضَلْنَا بعضهم على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَىٰ بَعْضَهُمْ درجات وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيادناه بروح القدس ولو شاء الله وقتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وَلَوْ شاء ان ويالذين امنوا انفقوا مما رزقناكم الْكَافِرُونَ هُمْ وَالْمَالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَمْ حَيٌّ لا تَخْضَعُ لِسَاعَتِهِ وَلَا لِلَّيْلِ لَمْ يُفْطَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي لا عنده إلا بإنه يعلم ما بين عيده وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه. وسع كرسيه السماوات وَالْأَرْضِ ولا يؤوده حفوهما وهو العلي الْعَظِيمُ لا اكراه في الدين تَبَيَّنَنُشْتُ مِنَ الْغَيِّ تَمَنَّى كَفْرُ الطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِالَّذِي فَقَدَ اسْتَمْتَكَ مِ الْعُرْوَةِ قال في صاملاً والله سميع ناليم الله يرون من الومات الى النور والذين كفروا اولياءهم طغوت يخرجونهم من النور الظلمات أولئك أصحاب أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ When Ibrahim said to the Lord, the one who teaches me قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المعرب فبهت الذي كفر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْوَالِيمِ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَاثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثَ قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثتم فاض لا طامك وشربك لم ينسى، وضم إلى عماري. ولنجعلك آية للناس ووفر إلى العظام كيف ثم فنكسوها لعمة فلما تبين له قال أعلم ان الله على كل شيء قدير قال كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرنا إليك ثم مجال على كل من ثم مجال على كل جبل قالوا جزءا ثم ادعون ياتينك واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل عباد عباد سوا سوايل كمثل احبت انبت السبع في كل سنبله والله يضعف لمن يشاء والله واسع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما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 والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أs lo صفوان عليه le so وابل فتركه ص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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْ وَلَهُ مُبْتَئُونَ اللَّهِ بَاطِلٌ وَتَصْبِيتَا fautgin كمثل sal na vitin وابل so vi fa فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل وااناب تجري من تحت الانهار له فيها لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَمَنْ وَلَهُ ذُلِّ يَتُوبُ that implies Allah to you the scriptures in the happy news وفي الصفات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض <تصفيق> من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثين وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَوِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِذُوا وَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ يُنْحَنُكُ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش ان شاء الله يعدكم مغفرتا والله واسع عليم يؤت الحكمه من يشاء ومن يؤت متى فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أُولُو الألباب وَمَا آفَقُتْتُمْ مِن نَفَقَتْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَصْفَر إِنْ تبدو الصدقات بَنِينَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْ أكبر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير لَيْسَ لِكَهْدَا هُدًى وَلَكِنَّ اللَّهَ هَادِي مَيْسَرَا وَمَا تُنْفِقُونَ خيرا فليعفوكم وما تنفقون إلا بتواه وجه الله وما فقوا من خيره وإلاكم وأنتم لا تظلموا للفقراء الذين صروا في سبيل لا يستطيعون ضرب في الأرض لا يستطيعون ضرب في الأرض ذَهَبُهُمْ رَجِيرُ أُنْيَاءَ آمِنًا تَعْقُفُ فِي تَارِيخِهِ بِزِيمًا لَا يَنْسَ ألو الناس إلخاف وما تنفق من خير فإن الله الذين يفقرون أموالهم بالليل والنهار سرقوا على نيتهم فلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ That is because they said That is how the oil is ومن جاءه موعظة من, من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَاذَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ نَارِ فِيهَا خَالِدٍ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَى وَيُنْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر عند ربهم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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا فإن لم تفعلوا فأذنوا بعرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ أُمُورُكُمْ أَمْ لَا تَظْلِمُونَهُ لَهُ تُغْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو وَأَنْتَ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ What? تَقُوا يَوْمَ I'm وليكتب بينكم كاتب بالعذر ولا يأبى كاتب أيضا تو وَالْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْعَقُوبَةُ تَكِلْ لِرَبِّكَ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَمْد قُتًى فِيهَا أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَوْمَ لَهُ فَالْيَوْمَ لِلْوَلِيِّ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن موسوعه النابلسي والأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تشعر أموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوموا سعادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة آغرة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تباياتم ولا يضاركات ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق فسوق واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَا لُمَّ أَمِنَ بعضا فليؤدي الذي اتمنى أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لا غيما في سماواتي وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا عسره بالله فيغفر لمن يشاء ويعذيه من يشاء أَمَنَ الْمُسْلِمُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قالوا ثمنا اعطانا اقرانا كربنا والىك المفضيل را يوكل سَن إِلَّا وَصَّى لَعَمَّن كَسَبَ وَعَلَيْهَا مَنْ تَسَبَّ ربنا لا تآخذنا إن تينا أو أخطئنا ربنا ولا علينا إطرا كما حملته على الذين من قبل ذا ولا انَا وَرْفِ اللَّمَا وَرْحَمْنَا أَم